ويدعو الإنسان بالشز دعاءه بالقير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين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 ما يهتدي بنفسيه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن ذِكْرَى قَرْيَةٍ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَتَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَا بِرَب بِكَ بِغُنُوا بغبَادِهِ خَدِيَ